أنا صاحلهم وعلي عنهم مش غافل دارس طبعهم وفهم قصدهم واجهله. وغض الطرف عن العذال بالاني ما قربت غوم الا الهدف ثاني وغض الطرف عن العذال بالاني ما قربت غوم الا الهدف ثاني وحققت اقربي من النوم انا صاحي لهم